الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة كتنة ولا ليلا ولا لك ذكرا تقيم تذكر فأطبحت ي إليها وهذه من يقول زوجة وقد العقل تكون تكن من بالنظر كتنة المرأة إذا المحال لم لك ذكرة وهذه فلنبثني إلى النساء اذا اردت ان تكون خ اول شيء تراه في الشارع بنات الجيران والحمله ل بطلقه ه س بردودك الله الله أخوة الإجياء م ي ن يا ا عددك ل ماعندنا رسله ش ل ك ه ا ل ح ا ف ل ة تمشي وجاي وجاي وجاي في الجامعه تنزل جاي تمشي تدبل طرف عشان ي س د ق و ليك بنات جاي تمشي تدبل في الجامعه بنات كان ج ي ب تتفرجت ى التلفزيون وعملت توازن عندك جي و ف ق ي يقول لك الاخبار سيديك و ا ح د ة في ا ل ن س ر ه ا ل ج و ي ة ولن ا والامتار ل سلسلية يستطيع الجنونة ل والانيار والكاميرا ح و ومجيها ا فيها س ان يغض بصره كثل ا من اشد الجسد قال ابن زوجه تعالى الصفوة في خصة أ ن السلف قالوا ا ل م ر أ ة إبليس ق ا ل لا نقلنا الثلث عن ل مستبدين ر أ ة فهل الذي إ ذ ا رضيت به لا ارسل و إ ل ا ما قال يوسف عليه السلام إ ل ا تصرف عني كيده الا اقم اليهن و أ ك ن من الجاهلين فصرف عنه كيدهن الا هو س ت م ر عليه نبي من انبياء الله ورسول الله يلجا الى الله مستعيرا مستثيرا اصرف عني كيد النساء من الذي يامن بعد ذلك كيد النساء ولولا ان ذلك فتنه عظيمه لما قال يوسف عليه السلام ذلك النساء فتنه عظيمه واخطر الفتن ان تقول ان المراه لا تفتنك وبقول يوسف عليه السلام تبين كذب هذه الأقوال هذه ا ل أ ق و ا ل وتبين ظ ل ا ل هذه ا ل ت ص و ر ا ت يوسف عليه السلام يقول الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين يوسف عليه السلام كذلك ل ن صرف عنه ا ل س و ء و ا ل ت ح ش ا ء انه للعباد من ا ل م خ ل ص ي ن ولذلك ف ك ر ة خ ط ر ة ك ا ن سعيد بن سيد وقد ن ا ه د الثمانين قال أ خ ش ى ما أ خ ش ى على نفسي فتنه النساء وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لا تخلون ب ا م ر أ ة و إ ن كنت تعلمها ا ل ق ر آ ن وهي مريم بنت امران وكان الامام أ ح م د رحمه الله يقول لو أ م ن ت على جبل من ذهب لوجدتني امينا علي ه ولو امنت على عجوز سوداء خرقاء شمقاء اخلو بها ساعه لما وجدت نفسي امينا عليها, عليها والسلامه من الفتن كم مجانبه الفتن اتقوا الدنيا واتقوا النساء اي فئدوا ايها الاخوه انا اعلم ك ف ي ر ن ا للشباب يريد ان يستقيم ولكن فتن النساء تمنعوه لقيا النساء م ر ا في طريقي انتظر المواصلات جاء ي ف ر ي يقول دقيق قال انا كنت في ا ل ح ا ف ل ة التي تسير في الاتجاه المعاكد لما ر أ ي ت ك اوقفت ا ل ح ا ف ل ة انا لا اعرفها ولاول مره ارى انا عندي مثل طريق قال انه يريد ان يستقيم وان عنده زميله في ج ا م ع ة من الجامعات و ف ل ي و ت من الكليات ن ش أ ت بينهما علاقه قال حصلت اشياء من الملامسات لم ت ص ل إ ل ى د ر ج ة ا ل ج ن ة و ا ل ف ا ح ش ة تعلق بها خ ر ر أ ن يستقيم ودع ح ي ا ة ا ل ج ا ه ل ي ة قال يصلي الفجر في المسجد و ي ق ر أ جزءا من ا ل ق ر آ ن قال ف إ ذ ا أ ت ي ت إ ل ى ا ل ج ا م ع ة والصرامه على وجهي و ا ل ق و ة على عيني ل ى اتقي ل بمجرد ل أ ن أ ر ا ه ا ل أ و ل وهله ة أ ن ا ن ا تاريخ استمكسر ا في مصر إبق ع ه ا ونحن الأول حلال نسل أفعل له الحل ياخي ماذا أمامك الأول كنت أ ن تتزوجها حلالا طيبا حاول في باب ا ل أ م ر أ ن يتمنى قلت له أ ذ ل ك ل أ ن ك وضعت يدك عليها أ و لست بمجدها س شيئا هل أ ن ت تعلم أ ن ه ا س ي ئ ة قال أ ن ا أ ع ل م أ ن ه ا طيبه و ل ل ا ث ر ه ا ل م ح ا ف ظ ة وكانت في ب د ا ي ة أ م ر ه ا في ا ل ج ا م ع ة م س ت ق ي م ة ولكن أ ن ا الذي حملتها على د م ك هل ر أ ي ت منها مخايل الثوبه وعلامات الصدق قال نعم كنت تزوجها جاية الجامعة. الجامعة. الجامعة. مع خلي الجامعة دي. دي فكر وقرر أ ن يتزوجها وهكذا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ك ب ي ر من الشباب أ ك ث ر ما يعانيه في عقل ا ل س ع ر ي والشبكات و ا ل إ ن ت ر ن ت والفضائيات والشارع غير من بدر م انه ي ع ا ي أنه يريد ا ل ا س ت ق ا م ة ويشعر ب ا ل غ ر ب ة يريد أ ن ي أ ت ي الدين ولكنه إ ذ ا نظر النظر واطلق أ ع ن ل ن ظ ر و أ العين كيف وانى له أ ن يستقيم على ط ا ع ة الله لهم و ك ي م ل و أ ن ي خ ل ر ويتكلم ثم ي أ ت ي إ ل ى المسجد ف إ ذ ا ق ر أ ا ل إ م ا م من ا ل آ خ ر ه جرت مدامعه ورق قلبه انى له ذلك ايها ا ل ا خ و ة محمد المسلمين رحمه وتعالى في ترجمته وهذا من المبالغات يقول إ ن ي أ ر ى ا ل م ر أ ة في المنام ف أ ع ل م أ ن ه ا لا تحل لي اغض ب ط ي عنها ل م ن ه لما جاء ب ج ا رقم مبعيله ث ا ن ي ل فالحين بيتم مبعيله أ ي ه ا الاخوه فتن النساء و... وحتى ت ت أ م ل مدى هذه الفتنه يقول الشيخ ا ل ا س ا م سلمى رحمه الله تعالى محدثا عن فتن النساء قال و ل ق ا ل م ا ترى ربنا عاقلا رذيرا أ م ا م ا ل ش ه و ة ك أ ن ه طبي يتبدد عقله ويذهب وقاره وقال ما ترى رجلا يتعلق ب ا م ر أ ة يتحدث الناس انها ذميمه الناس اول نقل النرب شيئا متى جمد عن الجرح فصدقوا للم... المعلم ا ل ن ر ج يقول لك كذبه ويقول لك ك ا ب ه وما ك ذ ا ض ر و ر ي هو ضعيف ولذلك قال شيخ ا ل إ س ل ا م ف ا د ف ت خ ل ب ا خاليا فتمكنت ا ل ص و ر ة ف أ ص ب ح يرى ما يراه الناس د ن ي م ا ح ف ن ا ولذلك قول شيخ ا ل إ س ل ا م يوسف عليه السلام على شبابه و ع ز و ب ي ت ه تمنع على ا م ر أ ة ا ل ع د ي ز وهي على ا ل و ث ت ه ا ومكانتها طالبته ذلك ل أ ن يوسف موحد إن س ل أ قلبه بالله فلم يكن فيه مكان لصوره و ل أ ن ه ا م س ر ك ة تعلق قلبها بغير الله وذلك على ص و ر ة الشرك وشاكلته ا ل ت ت ن ه ا ل ث ا ن ي ة فتنة ا ل أ م و ا ل و ا في تلك الدنيا فتحنا في تلك الدنيا ثلاثة فتحنا ثلاثة في تلك الدنيا فتحنا في ا ل ك الدنيا ل ل فتحنا في تلك الدنيا ف ت ن ة ا ل أ م و ا ل والأولاد وهذا ك الدنيا زي للناس حب الشهوات من النساء والبنين و ا ل ق ن ا ق ي ر ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب والفطره والخيل المسومه والانعام ل الزرية والعرق والزنة ومبخلة ومحزنة يؤلم ل إ ذ ا أ ص ا ب ه مكره في ولده ويعلمه ا ل ا خ د إ إن ذ أ ن ه بعد ذلك سوف يحذف لعياله وفي ذلك قال ا ل ز ه ب ي في س ي ر أ ع ل النبلاء م ا ق ص ة ع ج ي ب ة و ا ل ق ص ة هي ق ص ة إ ب ر ا ه ي م بن ابي اللين وعلمه الله تعالى وهذا رحمة ا يدعون ا بن ابن ا ب ل ي جلس الرجال يتحدثون عن ف ت ن ة الامام احمد و ن ح ن ت ه انه ي ج ر ب الان يثرب بهم س ل ع ي ن ثياب فجلس بعض العلماء لاهل السنه ة على ا ن ه كانوا على المنهج الصحيح وكانوا على الاعتقاد السليم ح قالوا ي ق ة من ينصر هذا الرجل قالوا منه. من ينصر هذا الرجل الجلوس عبد الرحمن بن مهدي و ابراهيم بن ابي اللون و عادل ب علي أ ب و الحسين جلسين. فقال عاقل من صرف ه ابو الحسين قال له ابراهيم انا معك, أنا معك. فلما قاموا اجلس ل د ي ع ي ا ل ج ل د قال ابراهيم يا عاقل لي بنات وسنتنا انت وسنتنا ص ولنعمل حسابكم ولا الشبن وكذا فذهب و ت أ خ ر وجاء قال ابراهيم بن ابي الذي عالم المنافذه ي ركون. لهم وجدت بناتي يركون كان بناته بواسطه ف ق ب و ارسل ف ق حتى, حتى اليه يقولون له يا ابانا يجلب رجل رجل في اعتقاد اهل ا ل س ن ة فلا تنصرون انصروا اهل ا ل س ن ة ولئن ي أ ت ي ن ا إ ل ى ايوسف احب أ ل ي ن ا من ي أ ت ي ن ا تراجعك فكان فكنا عونا له كون زي الرجيش دي جا في جيه مصدر ا قال ج ي ي ن ما ي واحد جاء والعقيدة و عدت دي ر ه و أ خ ي ر ج ي ن ا خ ب ر ك لا ج ي ن ه ن ك ت ا ب ه ابي ت ق و ل بقد اعتقاد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فدل على أ ن من ا ل أ و ل ا د ف ت ن ة ومنهم م ن د ع و ن على ا ل ط ا ع ة و ا ل ف ت ن ة ا ل ث ا ل ث ة ف ت ن ة الجاه وطلب الشهره وفي ذلك ح ت ى ا ل إ م ا م الاذر رحمه الله تعالى في كتابه أ خ ل ا ق العلماء ومن سنه الامه ان محمد ا بن واسع الازلي ومالك ا بن بلار دعاهم الامام ا الحاكم و اهاله عليهما الدون قروش واعطى كل واحد منهم ا خمسه الف درجه مالك اخذها ومحمد ا بن واسع تمنعها قبل ابوها ي خرج من عند مالك ا ل دينار ما أ خ ذ ه ا لنفسه أ و ل ما وفئت قدمه خ ا ر ق ة ا ل خ ل ي ف ة وصل الجيد بدون ك ي ف و ا ل ك ي ف فارغ ما وجد يسكينا الا أ ع ط ا ه وفي اليوم الثاني شهواء خ ل ا م مالك ا ل دينار محمدا على تمنعه وقال له تمنعت و أ ب ي ت و أ ن ا أ ط ع م ت بها أ ك ب ا د ا جائعه و ت د ق ت بها كلك مساكين و م ن ت ف ع ت منها ب د ر ي ه ذ ا ل له محمد المواسع أ ص د ق ن ي يا مالك اني سائلك اتدب قلبك هو هو بعد إ ذ مددت يدك و أ خ ذ ت المال من الحاكم بغير وجه حقنا حتى ولو أ ن ف ق ت ه على الناس ا ل ف ط ر ا ل ذ ي اقتصدت بها بالمال و أ ن ف ق ت ه أ ت ج د قلبك هو هو هنا توقف م ا ل ك م دينار يبكي يقول والله لا أ ج د قلبي هو هو ت ق ي ر علي ثم جعل يقول إ ن م ا يعبد الله محمد الواسع و إ ن م ا أ ن ت يا مالك حمار يعدو الى الرحمه بل إ ن م ا يعبد الله محمد الواسع م إ ن م ا أ ن ت يا مالك ع م ا ر ح ك ذ أ ج ع ل يقول لنفسك فالسلف ما كانوا ي م ي ر و ن إ ل ى ذلك نزهوا كل شيء حتى أسئده الافئده حتى عن ذلك وفي ذلك روى أ ي ض ا الاجر رحمه الله تعالى في ا ح ن ا ق العلماء أ ن داود الطائي أ ت ا ه من يزوره في ب ي ت ه فقال له خير م ا ل له اتيتك ل زائرا في الله قال له أ م ا أ ن ت فقد أ ص ب ت خيرا ل أ ن زرت في الله ولكن المصيبه م ص ي ب ة في أ ن ا المصيبة、فيه. قال غدا بين ي ل ي الله ي س أ ل ن ي من أ ن ت حتى تزار قال ي س أ ل ن ي ام الى الزخارف قال اقول لا هل الى العلماء اقول لا هل الى العباد يقول لا وجعل يعذب اتصال الخير حسابك ي ل ذ ل هذه من الفتن ا ل ك ب ي ر ة ا ل ف ت ن ة ا ل ث ا ل ث ة فتن ا ل م ع ا ف ي وفتن المنكرات من الفتن وقوع ا ل م ع ا ف ي ولا أ ك و ن مبالغا ان ق يسرى فتولها و س ه و ل ة ادراكها نحن في ع ط ر ي ا ل م ع ص ي ة لا تحتاج إ ل ى بذل جهد و ا س ت ق ر ا غ وسع يؤسفني أ ن أ ق و ل المعاصي م ت ا ح ة ليست كلها على د ر ج ة واحده تختلف ولكن الفتنه م ع ي ة ي ه ا ف الاولى في المعصيه تؤدي ف ش و ر ل م ن ك ر ا ت وشو المنكرات يقود إ ل ى العصيان وايغري بالطغيان واخطر ما في ذلك ان تصبح جزء من نسج المجتمع فتتربى الاديان على المعافي باعتبار انها معروفه فاما الا حيث تخرج منه فتاه كبس بنطالا من يتحدث عنها من يرتابها من يتهامج ويتغامج ويترامج بها حدث عن ذات الحيه فتاه انتقبت تصبح حديث المجالس وتكافح الناس وحديث الناس ب س ت فلان أ ص ب ح ت شبهه ب س ت فلان ا ن ت ر ع ت عن مكافحه ا ل م ج ا ج ل أ ن ه ليس م ع ت ا د و ل أ ن ه نهج على الناس غريب و ل أ ن الناس ي ق ا س ع و ن رجالا و ن س ا ء فلو ا ن ت ل ع ت ا ل م ر أ ة نتحدث عنها ا ل ح ا ف ل والداني ولكلم كل شاب اخاه ل أ أ ن لا يعرض نفسه للاحراج إ ح ر ا ا ج من ن أقول أسمع م من الان م بعض وفي ا زعلانين الحرصنا زعلانين زعلانين نسوان ي شروع هل من ا ل ولكن ح ا ي و خاتر بالك يجب د دروس و ت ت ن ق وتكفع ا ل ل على ا الرجال م ي ق و ل ل ا ل هذا ي ك يا ا ن ص هو مسلسل ل ويعمل هذا ن ب هو ج حار مسلسل عدا ويعمل ت هذا هو مسلسل ن ولو اني ما راح م ع ت ب ر من الشهر كان الادله بينتشر ويستنتشر ف ك ش و المنكرات ا يجعلوها جزء من نسيج المجتمع تبلد ا ل إ ح س ا س وتقتل ا ل غ ي ر ة حتى يظن الناس أ ن ه ا أ م ر عادي و ل ش ك ر ة التمر د يسبق منظرا م أ ل و ف ا لدى الناس ينكره ينكر عليه هذا من فتن المعاصي ف ت ن ة ك ب ي ر ة سوف تؤدي إ ل ى أ ن يكون, ال... أن... أن... يكون أن يكون ا ل م ل ك ر جزء من التيار العام وجزء من ا ل ت ق و ي و النفيس والنفسيه وهذا إ ش ك ا ل خطر ث ا م ن من فتن المنكرات وكشوها أ ن الهلاك إ ذ ا نزل ي و م واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا أ ن الله شديد العقاب هذا من فتن المنكرات ا ل ف ت ل ة ا ل ث ا ل ث ة في فتن المنكرات أ ن ه ا تؤدي إ ل ى الغلو والتطرف و ا ل ت ع ج د وهذا اشكال ا ل ف ت ل ة يعني مافي أ ح ي ا ن ا ستلف ا ل ف ت ل ة إ ل ا ان يقع فيها و إ م ا أ ن يحاربها بما هو أ ك ب ر منها من المنكر فبعض الناس, الناس يفكر المسلمين ويريق دماءهم ل أ ج ل أ ن الفساد انتشر بينهم وبعض الناس يقوده هذا إ ل ى الغلو وفي هذا أ ق و ل أ ي ه ا ا ل ا خ و ة كلام ل ع ل ه ي ع ا ل ي عند بعض الشباب ا ش ت ا ل ا ت م ف ا ه م ه م أ ي ه ا ا ل ا خ و ة يقول شيخ ا ل إ س ل ا م س ي م ي ا ليكن ل ل ه أ م ر ك بالمعروف بالمعروف و أ ن ل ا يكون نهيك عن المنكر منكرا ف أ م ر بالمعروف وشو ما معروف ماذا القوه بالرحمه والجنب معروف الشيء يقولون تقوى أعملون و ل ا يكون ل ه ك فكان م ي ح غ ر ك و ح م ن ك منك منك منك منك منك منك منك ك منك منك منك منك منك منك منك منك منك منك منك منك م ي ك م و ك منك منك منك منك منك منك منك منك منك منك منك م ل ك منك م و ك م ن منك م ك منك م ن منك منك منك منك منك منك منك منك منك منك منك منك م ن منك م ك منك منك منك منك منك منك منك م منك منك منك م منك منك منك منك منك منك منك ك منك منك منك من ن ك منك م ن ن ك ك منك من منك من منك منك منك ك منك منك م م ن ن ك قتال ا ل أ ئ م ة والخروج على الحكام ومن ا ل ف ت ل ه ان ا ل م ع ت د ل ة خرجوا على الحكام تحت أ ص ل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من أ ص و ل ا ل م ع ت د ل ة ا ل خ م س ة التوحيد والذي يقصد به نفي الصفات ا ل أ م ر معروف أ ن ه ي عن المنكر والذي يراد به قتال اسمه العلم والعدل الذي يراد به التكفير و إ ل ى غير ذلك لذلك أ ق و ل خ ض ي ه ا ل أ م ر ا ل معروفه ان ا و م ن ك ر لكن أ ي ه ا ان ل إ خ و ة ي ب غ ي أن ي ع ل م أ ن المنكرات ا ل ع و ا ق ف لا تواجهها فقط و ا ل ح م ا س ة بدون علم و ضوابط لا ينفعها وهذا لا يعني اقعاد الناس عن انكار المنكر ولكنه يعني انكار المنكر بالضوابط ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ع ر و ف ة وحتى ا ي ا الاخوه تتضح هذه ا ل م س أ ل ة ه ا أن ل ق ا ع د ة ث ل ا ث ف ي ه متينه قالها البغدادي في أصول الدين كتابه أ ص و ل الدين وقالها النووي في ر ج ت ه في مسلم قال ا ل ق ا ع د ة هم قالوها في صفحات أ ن ا أ ع ط ي ك خ ل ا ص ت ه ا على الدعاه أ ن يفرقوا بين اذى يترتب على نهيهم عن المنكر وذلك لازم للدعاء لا يمكن أ ن ت ن ب ي من أ م ر المعروف و ا ل ن ي عن المنكر ي ن ل ع ذلك وتقول ذلك ولا تتعرض إ ل ى أ ذ ى قال و أ م ر بالمعروف وانهى عن المنكر واكبر على ما أ ص ا ب ه وما من نبي إ ل ا أ و ذ ي وما ي ن صاحب دعوه الا كن وصرف وجنس اذن هذا لا يمنع من اقامه المنكر قال على الدعاء أ ن يفرقوا بين ا ا ل أ ذ ى الذي يترتب على نهيهم عن المنكر وهو نادر يصيبهم في اشخاصهم وبين نوع من انواع المنكر ينهون عنه يصيب ا ل ع ا م ة في دينها فيكون مسوغا لضرب الدعاه ومصادره منابر غير هذه المنابر لو يتجع أنت, ممكن عنك يدبر. انت في مقام والأخذ أثنى وأن أمام وأن بالعزينة بالعزينة هنا وأن تقول كلمة الحق أمام سلطان جائر وأن السجن وأن تقول تدخل تضرب في مقام كلمة شمس الحق الرخصة جائر و بين منكر ت ن ه ا عنه بسببك سوف تزكو الدعاه السجود وتخلو المنابر وتصادر هذا اذى عام منكر اكبر لا تنهى عنه واسقط عليه ان كان منكر اذاه يكون فيك انت فتحمل و قل كاصحاب الهمم العاريه ينبغي و تصدق أ م ا إ ذ ا كنت سوف تقوم ب أ ع م ا ل ا ن ف ج ا ر ي ة ومواقف ع ا ط ف ي ة دون ن ر ر في عواقبها و م س ا س د ه ا ومالاتها وسوف يدر هذا على عموم ا ل ا م ة في أ ق ا ص ي ا ل أ ر ض م ص ا د ر ة المنام ومنع الخير المولود ا ل أ ق ل ه فان ذلك من التعجل الذي نهى الشاري عنه و أ ر ج و أ ن يكون هذا الكلام كلاما متينا وضادقا مهما في التعامل مع المنكرات ثم ايها ا ل إ خ و ة في ذات السياق ت لا بد من تحرير الخطاب التلفي و ض ر و ر ة إ ظ ه ا ر ه على حقيقته و م ن ذ ل ك التفريق بين ا ل أ د ى الشخصي وبين ا ل أ د ى العام الذي يترتب ك م ص د ة على ا ل أ م ر تمثلة عند الأمر معرفة للنكر الأمر وشحن الخطاب السلفي الذي لا ي ض ط ر د ولا ي ت ع ج ل النتائج والذي يركز على التربيه وتصحيح المعتقد و إ ق ا م ة ا ل إ ن س ا ن و ن س ر الوعي والذي يقوم على دين ا ل س ن ة يقول البربهار ي رحمه الله تعالى في سرح الأصول في, في كتاب س ر ح السنه قال إ ذ ا ر أ ي ت الرجل يدعو على الحسام فاعلم أ ن ه صاحب بدعه ولقد كان ا ل إ م ا م أ ح م د على ت د ف ل ا ل د ه ن ي ة مذهب. وكان ا ن ت ه من المذهب الزون لفانه وتدني و يدعو للذين ا ج ولم اعيامهم ط ر ق و ا الجهميه ب ا ل ق و ة مع انه مذهب ا ل كبري كان يدعو لهم بالخير والهدايه ة قلنا ا الاحبة تحرير الخطاب الثلاثي المتعقل الذي يقوم ف ا ل أ ص ل على ا ل ب و ا ن وعلى توضيح الحق ومنهجه كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م في النور يدعون إ ل ى الحق ويرحمون الخلق وهم أ ر ح م الناس بالناس قال حتى إ ذ ا ر أ و ا أ ه ل المنكرات و أ ه ل البدع حتى ولو هجروهم ما هجروهم انتقاما ولا ت س ف ي ا إ ن م ا هجروهم إ ص ل ا ح ا لهم و ت ق و ي ن ا لهم ورحمه بهم